راغتته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك tamazzallab innakum rabbi ahsanamaswaaj يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها اِنْ تُصْرِفَ عَنْ غُسٍّ اَوْ فَحْشَاءَ إِنَّ مِنَ واستبق الباب وقدت قميصه من دور وألف يا سيدها لدى الباب قالت ولهي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَوْلِي صِدْقًا مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبْتُ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ لَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَا إِنَّ نِعْمَ الْغَمِيصُ كَيدُ كُنَّا إِنَّ أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت وقال oh.